أفضل من صلى لله وحج وأكمل من بذل لله تعالى العج والثج صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه فاتقوه في الغيب والشهادة والغضب والرضا والفرح والترح ألا فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون أيها المسلمون في هذه الأيام تترقب نفوس المسلمين بعامه حلول شهر ذي الحجة وأفئدتهم تشرئب إلى انبثاق هلاله الوليد وأسراب الحجيج بدأت تتوافد إلى البيت العتيق لأداء مناسك الركن الخامس من أركان الإسلام إنهم يفيدون إليه بخطى طاعة والاستجابة لأمر الله جل وعلا لخليله إبراهيم عليه السلام بقوله وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إنهم يفيدون إليه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله جل شأنه ونفوسهم في الوقت ذاته ونفوسهم في الوقت ذاته مليئة بحب الاستطلاع على معاني الحج وحكمه وأسراره من خلال أجواء النسك والتنقل في عرصات المشاعر المقدسة عباد الله إن وقفات يسيره مع آيات الحج في كتاب الله تعالى لهي كفيلة في كشف شيء من أسرار الحج وحكمه وما تحويه من معاني التكامل والتهذيب وأصول التخلية المفضية, المفضية, إلى, التحلية وأصول التخلية المفضية إلى التحلية تتمثل هذه الوقفات في أعظم الحكم والمقاصد لهذا النسك العظيم إنها الوقفة مع توحيد الله جل وعلا الذي بني البيت العتيق من أجله وجعل قصد الناس إليه من أرجاء المعمورة لإذكاء شعيرة توحيد العبادة وخلوصها لله سبحانه لا شريك له وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود إن التوحيد الخالص هو عماد خلافة الإنسان في الأرض وهو أفضل ما يطلب وأجل ما يرغب وأشرف ما ينسب لا يشيد الملك لا يشيد الملك العتيد إلا على دعائم التوحيد ولا يزول ويتلاشى إلا على طواسمه ولا يزول ويتلاشى إلا على طواسمه ما عزت دولة الإسلام إلا بانتشاره ولا ذلت واستكانت إلا باندثاره إنه التوحيد الخالص الذي يأرز بالناس إلى بر الأمان والوقاية من زوابع الشرك بالله في ألوهيته وربوبيته والالحد في اسماءه وصفاته انه توحيد يعلق الرجاء بالله والخوف منه والاستعانه والاستغاثه به وان لا يحكم في الارض الا بما شرع الله سبحانه انه التوحيد الذي يغمر قلوب المسلمين باليقين الخالص والذي شرع الحج لاجله حيث يقول الباري سبحانه حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ولذا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وما الحجر الاسود إلا موضع الابتداء ونقطة التمييز في هذا البناء المبارك وليس للبركة والتبرك محل مع الأحجار غير الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بتقبيله والطواف بالبيت ولقد صور الفاروق رضي الله عنه هذا الفهم الحسن بقوله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك والمسلم ينبغي أن يعلم علم اليقين عندما يطوف بالبيت ويقبل الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني أن النافع الضار هو الله وحده وأن أي أخلال بهذا المفهوم فإنه يوقع في براثن الشرك بالله الذي ما أسس البيت العتيق إلا لنفيه وإزالته ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه في العام التاسع في العام التاسع بالحج لينادي في الناس يوم النحر ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان رواه البخاري ومسلم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ووقفه اخرى عباد الله مع ايات الحج حيث يبين الله جل وعلا احكامه وادابه ليعلم الناس ما يجب عليهم في تلك العرصات وما الله من التعظيم والامتثال والتحذير من الإخلال بها أو التكاسل عنها أو التساهل باحادها إذ العبادة ليست محلا للعبث ولا للإخلال بها من أي وجه كان فلذا جاء قول الباري سبحانه دالا على توعد المقصر على توعد المقصر فيها والمتهاون عنها حيث يقول سبحانه بعد سرد شيء من أحكام الحج ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ولم يقل واعلموا أن الله غفور رحيم وذلك لأجل التأكيد على حرمة الحج وعلى حسن الأداء على الوجه الأكمل لأنه يقع ضمن حدود الله جل وعلا التي شرعها وهو القائل ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون وليطال نفس المؤمن الانتباه إلى أن العقاب في مقابل التهاون ووقفة أخرى مع آيات الحج عباد الله تتضح في جعل الحج محلا للتعاون والبذل والإحساس بالآخرين وسد حاجتهم حتى في مواطن العباده فتأتي الآية في سياق ذكر الحج دالة على عظم التعاون والحاجة إلى العطف على الفقراء والجوعى وسد مسغبتهم فيقول الله سبحانه ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وفي الآية الأخرى يقول فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون والقانع هو الذي لا يسأل الناس إلحافة مع جوعه وإملاقه والمعتر هو الفقير الذي يتكفف الناس ووقفة الرابعة ووقفة الرابعة عباد الله تتجلى في قيمة التقوى وعظم أثرها وأنها هي الميزان الذي توزن به الأعمال ويوزن به الناس ولذا كثرت الوصية بالتقوى في آيات الحج فقد قال سبحانه واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال سبحانه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى وقال أيضا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال سبحانه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم إنها التقوى عباد الله إنها التقوى عباد الله التي هي جماع الخير كله انك ايها المسلم اذا عبدت الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتركت محارم الله على نور من الله تخشى عقاب الله فقد حققت التقوى بحذافيرها في واقع حياتك والتي من خلالها تقوم بالحقوق المنوطة بها المنوطة بك تجاه خالقك وتجاه اخوانك في الدين ومظاهر الحج عباد الله كلها دالة على هذا المقصد فالمسلمون كلهم كالجسد الواحد وهم كالبنيان يشد بعضه بعضا والمسلمون في عرصات الحج المبارك يعيشون لحظات تتجسد فيها معاني التقوى المفرزة لإحساس الأخوة المفرزة لأساس الأخوة الوثيقة العراء التي تؤلف بين المسلمين على اختلاف ألوانهم وألسنتهم فحينما يستبدل الحجاج زيهم المعتاد بزي الحج الموحد فيصبحون حينها بمظهر واحد ويتوجهون الى رب واحد بتلبية واحدة ويسقطون بهذه التلبية كل هتاف وطني وكل شعار عبي يطوفون حول بيت واحد ويؤدون نسكا واحدا ان هذه الصورة الحية لتعد ثمرة يانعة من ثمرات التقوى التي توحي الى الناس بأنه ليست هناك دواع معقولة تجعلهم يعيشون متناكرين متنافرين عن اليمين وعن الشمال عزين وليس هناك دواع إلى أن يتكبر المتكبرون ويتجبر المتجبرون وليس هناك دواع إلى التفاخر بالأحساب والأنساب والألقاب بل إن تمكن التقوى من نفس العبد المؤمن ليجعله يستحضر بداهة أن الله عز وجل قد رد أن الناس وأجناسهم إلى أبوين اثنين ليجعل من رحم حواء ملتقا رحبا تتشابك عنده الصلات وتستوثق العراء يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنه التعارف والتآلف والتعاون وليس للون ولا لللسان ولا لللقب محل بينها ولا للغة ولا للجنس والوطن من حساب في ميزان الله إنما هنالك ميزان واحد تتحدد به القيم ويعرف به فضل الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم بالتقوى عباد الله بالتقوى عباد الله يعلو المرء ويشرف كما على صهيب وشرف سلمان رضي الله تعالى عنهما وبزوالها يتحقق الذل والهوان ويضع الله تاركها كما وضع ابا لهب بالشرك والكفر إنها التقوى عباد الله إنها التقوى عباد الله التي جعلت محمدا صلى الله عليه وسلم وهو من سادة قريش يزوج ابن عمته. يزوج ابن عمته زينب بنت جحش الأسدية بزيد بن حارث رضي الله تعالى عنه وقد كان مولا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلوات الله وسلامه عليه لبعض أصحابه يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وقد كان حجاما رضي الله عنه رواه أبو داود والحاكم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم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 لنا وقفه خامسه مع ايه الحج في كتاب الله تعالى يذكر الله من خلالها المسلمين بنعمه الاسلام والهدايه التي من الله بها عليهم حيث انقذهم من عبوديه غير الله الى عبوديته وحده ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره الى سعه الاخره انه جل وعلا يذكرهم بذلك وهم في غمرات المناسك يجولون ولرحمة ربهم يرجون فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين وقال أيضا لن ينال الله لحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم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 إلا بالالتزام بالدين والتمسك بالإسلام تمسك الغريق بطوق النجاح وإن موسم الحج المبارك ليشد الناس إلى الدين ويذكرهم بحق الله إنه يرفع في النفوس السوية درجة الاستعداد لتغيير ما في النفس ليغير الله ما حل بهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إن الله يذكرهم في آيات الحج بضرورة هذا الدين لهم وأن كل أمة تهمل أمر دينها وتعطل شرع ربها أو تستخف به أو تأخذ به على استحياء أو على شرق فإنما هي تهمل أعظم طاقاتها واس العز فيها وتعطل أسباب فلاحها في الدنيا والآخرة وكل أمة وكل أمة يفقد التدين في مجتمعها أو تعلو رايات التراجع أو تعلو رايات التراجع بين صفوفها فإنها تضطرب لا محالة ويموج بعضها في بعض ويقلب الله عزها ذلا وأمنها خوفا فإن تولت, فإن تولت يستبدل الله أقواما غيرها ثم لا يكون أمثالها والمجتمع الذي لا يشعر بحاجته للالتزام بالدين يعد مجتمعا عديم الإيمان بعيدا من الرحمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار رواه البخاري ومسلم إنه لا أهون على الله من أمة لامست تدين شغافها وبلغ مسامع بنيها وابصارهم ثم هي تتناقص وتتخاذل وتقع في الحور بعد الكور والضعف بعد القوة ألا إن هداية الله ألا إن هداية الله لدينه لا ينالها كل أحد بل هي منة من الله ورحمة ينبغي لمن أعطيها أن يعظ عليها بالنواجذ افرادا ومجتمعات وأن لا يكون لحظوظ النفس ودعاوى المغرضين سبيل في إضعاف مقومات الدين في النفوس أو رجع الصدى لأصوات الناعقين بالتراجع عن الدين بدعاوى التحرر أو الإصلاح أو غير ذلك من الأساليب المقنعة فإن الصبغة الحقيقية هي صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وأما الحاقدون والمغرضون ولصوص الحروب الذين كرهوا ما نزل الله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 وما كنا لنهتدي لولا أنهدان الله وما كنا لنهتدي لولا أنهدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون هذا وصل رحمكم الله على خير البلية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بأمر قد بدأ فيه بنفسه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 ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك ربي العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين